وزورا <تصفيق> بويا فراجة يملخ بجبدية مزبع للامر يقولوا أنت تقص لنا وزورة وزورة، هو يفرج يملك بيت هذا يعقوب ابو <تصفيق> يوسف. اسد لو خلصت جمومه اي هي هي هي يما الاسد لو خلصت جمومه وزوره وزوره وزوره يرد عزم من عزل بليها بلا ثون مهدا يلالا عيني على الطيبين عمت عيني عمت عيني عمت عيني عمت عيني, عمت عيني, عمت عيني, عمت عيني ومشال العزي عز وحمس كالويم يا مركن قوت ونحال ويا قلب لا توب الها نصر حتى الكلام حتى الكلام صعب علي بیعه یکونت ألو علا تغا لم حزن جلال احترق عمي حجر مثوم نبي, نبي, نبي الباجي يا لطيف زمان تقلب علي علي علي, علي اتحرك عبي <تصفيق> شباب اليومي شباب تسمع بسمعوني سمعوني أبد ما ن الدنيا والدرا دقلي دكلي دقلي اي اي اي اف علي اوف اوف امان حبيبه يمني انا منقول ان امو يرتاح يرتاح قلبو